هو الرفعة والقدر يأتي بمعنى المقدار قال الشيخ رحمه الله تعالى في مذكرة الإملاء ووجه تسميتها ليلة القدر فيه وجهان أحدهما أن معنى القدر الشرف والرفعة كما تقول العرب فلان ذو قدر أي رفعة وشرف الوجه الثاني أنها سميت ليلة القدر لأن الله تعالى يقدر فيها وقائع السنة ويدل لهذا التفسير الأخير قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا وهذا المعنى قد ذكره رحمة الله تعالى علينا وعليه في سورة الدخان من الأضواء والواقع أن في السورة ما يدل للوجه الأول وهو القدر والرفعة وذلك في قوله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فالتساؤل بهذا الأسلوب العظيم هو للتعظيم كقوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وقوله خير من ألف شهر فيه النص صراحة على علو قدرها ورفعتها إذ إنها تعدل في الزمن فوق ثلاث وثمانين سنة أي فوق متوسط أعمار هذه الأمة وايضا فإن كونها اختصت بإنزال القرآن فيها وبتنزل الملائكة والروح فيها وبكونها سلاما حتى مطلع الفجر ففي ذلك الكفاية بما لم تختص وتشاركها فيه ليلة من ليالي السنة وعليه فلا مانع من أن تكون سميت ليلة القدر لكونها محلا لتقدير الأمور في كل سنة وأنها بهذا وبغيره على قدرها وعظم شأنها والله تعالى أعلم قال صاحب التتمة أثابه الله تنبيه لم يأتي تحديد لتلك الليلة من أي رمضان تكون وقد أكثر العلماء في ذلك القول وإيراد النصوص فالأقوال منها على أعم ما يكون من أنها في عموم السنة وهذا لم يأتي بجديد وهو عن ابن مسعود رضي الله عنه وإنما اراد الاجتهاد ومنها أنها في عموم رمضان وهذا حسب عموم نص القرآن الكريم ومنها أنها في العشر الأواخر منه وهذا أخص من الذي قبله ومنها أنها في الوتر من العشر الأواخر وهذا أخص من الذي قبله أيضا ومنها أنها في آحاد الوتر من العشر الأواخر فقيل في إحدى وعشرين وقيل في ثلاث وعشرين وقيل في خمس وعشرين وقيل في سبع وعشرين وقيل في تسع وعشرين وقيل هي آخر ليلة من رمضان على التعيين وفي كل من ذلك نصوص ولكن أشهرها وأكثرها وأصحها ما جاء في أنها هي ليلة سبع وعشرين وإحدى وعشرين ولا حاجة إلى سرد النصوص الواردة في كل ذلك إذ لم يبقى كتاب من كتب التفسير إلا ذكرها ولا سيما عند ابن كثير والقرطبي رحمهما الله تعالى قال صاحب التتمة أثابه الله وإذا كانت كل النصوص التي وردت في الوتر من العشر الأواخر صحيحة فإنه لا يبعد أن تكون ليلة القدر دائرة بينها وليست بلازمه في ليلة منها ولا تخرج عنها فقد تكون في سنة هي ليلة إحدى وعشرين بينما تكون في سنة أخرى ليلة خمس وعشرين أو سبع وعشرين وهكذا والله تعالى أعلم وقد حكى هذا الوجه ابن كثير عن مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وقال وهو الأشبه والله تعالى أعلم وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنسيها لتجتهد الأمة في الشهر كله أو في العشر كلها ومما يؤكد أنها في العشر الأواخر اعتكافه صلى الله عليه وسلم تلك الأيام التماسا ليلة القدر، وقد جاء في فضلها ما استفاضت به كتب الحديث والتفسير ويكفي فيها نص القرآن الكريم وفي هذه الليلة مباحث عديدة يطول تتبعها منها ما يذكر من اماراتها ومنها محاولة البعض استخراجها من القرآن ومنها علاقتها بحكم بني أمية وليس على شيء من ذلك نص يمكن التعويل عليه فلا حاجة إلى إراده اللهم إلا ما جاء في بعض امارات نهارها وصبيحتها حيث جاء التنويه عن شيء منه في قوله صلى الله عليه وسلم أريتني أسجد صبيحتها في ماء وطين فذكروا من علامات يومها أن تطلع الشمس بيضاء وقالوا لأن أنوار الملائكة عند صعودها تتلاقى مع أشعة الشمس فتحدث فيها بياض الضوء وهذا مروي عن أبي في صحيح مسلم ومنها اعتدال هوائها وجوها ونحو ذلك ومما يمكن أن يكون له صلة بالسورة ذاتها ما حكاه ابن كثير رحمه الله أن بعض السلف أراد استخراجها من كتاب الله في السورة نفسها فقال إن كلمة هي في قوله سلام هي تقع السابعة والعشرين من عده كلماتها فتكون ليلة سبع وعشرين وقيل أيضا إن حروف كلمة ليلة القدر تسعة أحرف وقد تكررت ثلاث مرات فيكون مجموعها سبعة وعشرين حرفا فتكون ليلة سبع وعشرين ولعل أصوب ما يقال هو ما قدمنا من أنها تتصل في ليالي الوتر من العشر الأواخر ولا تخرج عنها والله تعالى أعلم ومن أهم مباحثها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ماذا أقول إن أنا صادفتها يا رسول الله قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عني وهذا على إجازه جامع لخيري الدنيا والآخرة فالعافية في الدنيا سعادة وفي الآخرة نجاه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها قيل الروح هو جبريل عليه السلام وقيل إن الروح نوع من الملائكة مستقل ويكون فيها ظرف للنزول أي في تلك الليلة قوله تعالى من كل أمر الأمر يكون واحد الأمور وواحد الأوامر والذي يظهر أنه شامل لهما معا لأن الأمر من الأمور لا يكون إلا بأمر من الأوامر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ويشهد لذلك ما جاء في شأنها في سورة الدخان من قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا والذي يفرق من الأمر هو أحد الأمور حيث يفصل بين الخير والشر والضر والنفع إلى غير ذلك ثم قال تعالى امرا من عندنا كما أشار إليه السياق في قوله تعالى لا إله إلا هو يحيي ويميت فكل أمر من الأمور يقتضي امرا من الأوامر وهذا يمكن أن يكون من الألفاظ المشتركة المستعملة في معنييها والله تعالى أعلم قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر قيل سلام هي أي إن الملائكة تسلم على كل مؤمن لقيته وقيل سلام هي أي كل أمر فيها فهو سلام ولا يصاب أحد فيها بسوء وعلى كل حال فلا تعارض بين القولين فالاول جزء من الثاني لأن الثاني يجعلها ظرفا لكل خير وينفي عنها كل شر ومن الخير العظيم سلام الملائكة على المؤمنين قال صاحب التتمة أذابه الله كون إنزال القرآن هنا في الليل دون النهار مشعر بفضل اختصاص الليل وقد أشار القرآن والسنة إلى نظائره فمن القرآن قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك وقوله ومن الليل فسبحه وأدبار السجود وقوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا وقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث وهذا يدل على أن الليل أخص بالنفحات الإلهية وذلك لخلو القلب وانقطاع الشواغل وسكون الليل ورهبته أقوى على استحضار القلب وصفائه أيها المستمعون الكرام كان هذا آخر ما كتبه المؤلف في تفسير سورة القدر وستكون لقاءاتنا بعده إن شاء الله في تفسير سورة البيينة فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته